وَُذَبِّحونَ أَدنَا أَكُمْ وَيَستحيونَ نِساءكُمْ وَفيِيذَالِكُمْ بَلا أُم الربِّكُمْ عظِيم وَإِدََّ أَذَّنَ رَبّكُمْ لإِن شَفَْصُم لزنِدًاكم وَل إِن كَفرَتُم إِ ذَادلَ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغلي حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوحي وعاد وثمود؟ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا, فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَٰهًا مُّرِيبًا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مسمى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 أَوْ حَالَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ الْظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ من بَعْدَهُمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَّنْ وَرَاءَهُ جَهَنَّمُ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 وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ لَنْ كُلُّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِذَلِكَ وَمَنْ وَرَاءَهُ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بربهم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 جديد ان يشاء يذهبكم يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم لَكُمْ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله سواء علينا أجزحنا أم صبرنا أجزحنا أم صبرنا ما لنا من نحيص سواء علينا أجزحنا أم صبرنا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 امِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُم مِّن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ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 تُم بِمصرخي ان كفرتم بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري تحتها الانهار وقالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها بالسماء تؤتي قولها كل فعيل باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه كشجره خبيثه فَوْقَ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي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 ق تَمَتعوا فَإِن مَصيرَكُمْ إلًَا قُلْ تَمَتَّع فَإِن مَصيرَكُمْ إلًَا قُلِْعباد قل الذينَ آمَنوا يُق مُ الصَّلاةَ وَيُ فيِ قُمِا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 وَإِن تَعدُدّ نحمَةَ الله لا تحصُوهَا إ الإِن سَ نَلَ ظَلوم كَفاب وَإطانَاءبَه مَّج عَ هذا البَلَدَ آمنَا رَبّجعَ هذا البَلَدَ آمِنَ وَجنوبَني وَبَنيةأَعبُدَ الأصْنام. رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَنَجِّئْنَا فَإِنَّهُ مِنِّي فَنَجِّئْنَا فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِن نَّزَلْتَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانفَطَرَتْ لَنَا في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ان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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العباب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يَقُولُ النَّبِيُّ نَظَلَمُوا رَبَّنَا رَبَّنَا أَخَّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ من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 فتحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز ذو تبددّ الأرض غَير الأرضض والسَّمود وَدَجون الله الاحيد القَه وَوتََ المجرمين يَومَائدٍ مقرَلنين في الأ الص فضزُون الله الاحيد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 قطرا وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصلاف سرابيلهم من قطرا وجوههم سرابيلهم قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابينهم قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بناغى الناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو الههم واحد وليعلموا ان هو الههم واحد وني اتذكر اول